يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه فان خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم مِن علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء ولا اجل نسمن ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمل لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وتر الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج